وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ كَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا بَحْيًا أَمْ مِنْ رَاءِ عِجَابٍ أَوْ و wow. wow. إنه علي حكيم وكذلك Ne? <coughs> <coughs> man وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَبِيرٍ صِرَاطٍ ألا إلا الله تصمير الأول صدق الله